بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تنمان لا تنلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنفار على سبيله ونهجه دين الدين أما بعد فقد ذكر الإمام المصلف رحمه الله هذا الباب وتعزم له بقوله باب حكم مرتد وهذا الباب يتعلق بعقوبة جناية من الجنايات وهي راجعة إلى أصل الدين وهي أعظم جناية وأعظم حد ينتهكه العدد في مبينا وبينا الله سبحانه وتعالى ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة ظاهرة فإنه بعد أن بيّن شكم الخروج عن جماعة المسيين شرعة ديان شكم الخروج عن الإسلامي والدين وقوله حكم المرتد بأثن الفقهاء رحمهم الله ببيان غطوبة المرتد ومتى يحكم بردة الإنسان وما يسميه أهل العلم بالمجدات وبنواقب الإسلام ثم من الذي يتركب على ذلك العطوبة ثم يفسرون في ثوبه المذهب هذه عناصر الشرع وفقه العلماء والائمه رحمهم الله في باب الردة وباب الفقه المقتد ويأتون بالجانب الفقه العملي وان كان تفصيل المسائل ومداخله يعتم بها الا في الاسلام رحمه الله في كتب الاعتقاد ورحمه الله باب حكم مرتد أي في هذا الموضع فأذكر لك جلة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالردة وفيها عقوبة شرعية إذ بها أي بالردة دم الإنسان وماله ولذلك تزيل عنه حصرة الإسلام كما ثبت بالحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منهم التاريخ بدينه المفارق للجماعة فهذا هو المرتد والأصل أن الردة محرمة لإجماع العلماء رحمه الله وهي الغنب الأعظم والخلم الذي ليس بعده الخلم ولذلك قال العلماء ليس بعد الكهر ذنب والأصل ذلك قوله تعالى وَمِنْ يَرْتَجِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَارِكَ حَدُطَتْ في فِي الدِّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَارِكَ أَصْحَابُ الْمَالِ هُمْ فِيهَا فحمل الله ردة وأخبر عن صاحبها قد حُدط عمله في الدنيا والآخرة وأنه قد خشع وكان من الخاسرين خساره لا ربح لها ابدا وان الخاسرين الذين خسروا انفسهم عامليا يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين فهو الخسران الذي ليس بعده الخساره وكما صح عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله وسلم انه بين بحق المقتد وانه مباح الدم كما للشيخ عبد الله بن سعود رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحد ثلاث السند جان ومسد النفس وتالك يديه المفارق من جماعة حرمة الدماء انها من جده لجوال عن الإنسان واجتهد العلماء رحمهم الله على حربة الهدّة عن الدين ونصوص في الكتاب والسنة في هذا النعنى كثيرة وما أردنا أن نشير إلى هذا الحص الحيث قال العلماء إنه قد اتفعت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجمع فيبحث المصنف رحمه الله في ثلاث جوانب الجانب الأول في حقيقة الردّة وجمتكم وهذا ما يسمى بمجدات الردّة وأسباب الردّة ويؤذر العلماء بإعبارة أخرى نواقظ الإسلام والجانب الثاني عقوبة المرتد وهذا هو الذي يركز عليه الصقهاء رحمه الله لأجل أن الأصل من سائل الاعتقاد أن العلماء المعنيون بها أهمة الاعتقاد رحمه الله حيث دينوا دي أسباب على سبيل التفصيل والبيانة واضحة أئمة الإسلام الرحمن الله قديما وحديثا اعتمد بهذا الباب العظيم ومن أنفس من كتب في ذلك من العلماء المتقدمين الشيخ الإسلام من ثينة رحمه الله في مجمع الفتاوى في سبيلنا نواقب الإسلام ونواقب العقيدة وكذلك أيضا اعتمده أئمة الإسلام رحمه الله في كتب الاعتقاد ومباحثها حتى جاء الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاد بخمعه معه برحمته الواسعة وكان في أصره قد تفشى في الناس القفض والشرك حتى أصبح البعض منصد أمور محرمة إلى الدين من الشهر منها قواهر فأصبح الناس يتخذون القبور والمشاهد والأولياء يطرفون بها ويصرفون حقوق الله عز وزل إلى أصحابها ومن دخل تلك الأناكن فنظر أو سمع أو شاهد أسوال أهلها لبكى على الإسلام بكاءً ميثاً من القندس ولا حس بغربة الإسلام الفقيقية حتى إنه ليسمع الرجل ويسمع المرأة تبفي على صاحب القبر من التقديس ومن المهادة ومن الجلال والصفاة ما لا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريكنا وكذلك أيها من السجود والطواف والذفش لها والنظر لها ما تشيب بها الرغوث منه الرغوث ومنه نعطلب الله على المسلمين الذنة وأصبحوا ذحانا كما يشاهد الإنسان مرثى له بسبب انهجام أصل الدين ووجود هذه النواقض التي تضاب شرع الله عز وجل لما أنظم الله كتبه ولا أرسم رسله إني لكي يكون الناس عبادا لله لا عبادا لخلقه وتكلم رحمه الله في كتبه على نواقض الإسلام وجاء العلماء من بعد ذلك فشرحوا وفصلوا ذلك ودينوه وصيوديا من المصنف رحمه الله كدة من النواقض من هذه النواقض كما يعتني ببيان حكم المرتد في شق الإسلام وهل من توبة على اختلاف أنواع جده كل هذا ما سيحصله ويبينه رحمه الله في هذا النواقض اعتمد في الباب الأول بالجزريتين الأوليين بيان حقيقة الردة وعقوبة المرتد وذكر بالجزرية الثانية ماذا ينبغي المفعل لمنفد من ثمان العقوبة وهل المرتد من او ليست له ثوبة قال رسول الله فهنا وهو الذي يكفر بعد اثنانه وهو المرعى ذي المرتد وعصل المرتد والردة معخوضة من الوجوه في لسان العرب ولذلك أجمع العلماء رحمه الله على أن الردة في اللغة هي الوجوه فمصادر اللغة كلها متفقة على أن مادة الردة راجعة إلى مادة وجوعا الشيء وأما في الاصطلاح فاختلفت عبارات العلماء رحمه الله في حقيقة الردة والمسد بعض العلماء إلى ردة هي الرجوعا من الإيمان فما يعد الفقهاء الحنفية ورحما ما نقول من من وضعهم يقول كفر المسلم كما أدر به طائفا من العلماء من الفقهاء المالكية وبعضهم يقول قطعوا الإسلام فما يعد الفقهاء الشافعية وضعهم يقول يجنع دولها كما اختارها الإمام المقدام رحمه الله فقال في المرتد هو راجع عن الإسلام إلى الكفر فجمع بينا الاثنين والنعنى واحد وفي هنا نجد التعاوية الاسطلاعية تختلف في هذا المعرف تختلف ألفاظها وتتفق معانيها فكلهم اتفقوا على وصف جدا بكمها وجوعا عن الإسلام وهذا هو ظهر القرآن من يستدبونكم عن جيني فيمثله هو كافر فظاهر من يرجع بعد إسلامي للكفر نعوذ بوجه الله العظيم من ذلك ونعوذ بوجه الله العظيم أن نشذب الإسلام مما بعد أن وضعه في قلوبنا من صرع من يزيدنا ولا ينقصنا منه فقولهم قولوا ابن الله رحمه الله وهو عن الإسلام يقول الراجع عن الإيمان الرجوع عن الإيمان كفر مسغد البعلى كله واحد هذا الرجوع له أشفاء وبلائل وأمارات وعلامات وهذا ما سيفصله رحمه الله منها ما يرجع إلى الاعتقاد منها ما يرجع إلى الأقوال منها ما يرجع إلى الأعمال وتكون هذه الاعتقادات والكلمات والأعمال موجودة للحكم لكبر صاحبها وقوله رحمه الله وهو الضمعائب المبتد الذي سعوديه مع احكامه فمن اشرك بالله او جهد هموبيته او وحدانيته او سد الله او رسوله فقد كفره قال <تصفيق> رحمه الله فمن اشرك بالله فمن اشرك بالله الخارق التفريء والشرك اصله ان نأخذ من قلبهم شرك الشيء بالشيء إذا جمعه وخلقه به الشركة والشركة والشركة مثلثة هي الخلطة والأصل في ذلك أن تكون ما في الاختصاص فيجمع بين المختلف بالشيء وبين غيره فحين عين يكون قد شرك أو شرك به غيره والمشرك جعل الله نبدأ سواء كان ذلك في ربوضيته أو في الوهيه في في أسمائه وصفاته فلهذا أعتقد أن هناك خالقا الله تعالى الله أن يقول الضالون عدو الكبيار فهو يقول الله خالق ولا كثير من طبيعه خالقه فخلقنا الله هذا جاعلا من الله مدا وهذا شرك الوهوبيه وهذا خير أبرى أبرى إذا اعتقد أن هناك من يرزق وأن هناك من نصور الأخلقات ويجدها ويقدر الأشياء هذا كل يشكل في الربودية وإذا أسرك مع الله غوره في الربودية أو أسرك مع الله غوره في الربودية فاستغاف بغير الله واستجار بغير الله واعتقد أن هناك من الله من يصبح الكون لأنه يندغد وجوه إليه والاستغاث به وتقرض إليه تعالى الله عن ما يقول الله من الله عنه في الواقع أنا أفعل بعض الجن لمن يعتقل بالجن أن الله مفوضا في الكون ولهم تصبح في الكون ولذلك يسريفون دجن والبحرون لهم والسجيرون دجن مثل الله والله تعالى يقول عن, عن خلقه الضعيف عن الجنة نبينا وعظمونا ويزبحونا له يقول تعالى عنه وأننا ومننا أي هنا من استعمال الضرب معنا اليخين وأننا ومننا ما يقول, ما يقول عن راحب ولا عن إثنين عن الجن وعن عظماء الجن وأننا ومننا أيقنا أن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه من يستطيع أن يكونوا على الله عز وجل من يستطيع أن يخرج عن قهر الله سبحانه وتعالى في يعتقدون أن هؤلاء الجل يفعلون وأنهم يدبرون وأنهم يتصرفون سواء كان هذا في الشركة الألوهية في وثن صالح لوثن أو في القبر أو كان وثنا أو, وثن أو قبرا صالح أو طالح هذا كل ذلك من الشركة الألوهية ويدعوه مع الله ويستغيث به مع الله صلى الله عليه وسلم والآهية النوع الثالث ان يكون شك في الأسماء الصفات فنجعل الصفات الله عز الزل لغيره الصفة لغير الله عز الزل الله عز وإن كما نعتقد بعض الناس انهم يعلموا غير ويعلم يكون وكما وقع في علمة الظلام وقوائف الظلام كيف عدم وعلمة من اعتقد أنه على لما يكون في الكون ما يحدث الكون الله عز وجل أخضر في كتابه ونصف على أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريكنا إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الله فإنه غيب هذا كتأثر الله به وهذا لله وحده لا شريكنا هو الله سبحانه من يشير بأنه عالم والشهادة جل جلال تقدس الإسلام فإذا أفقد أن شيخه ما وأنا مولي الفناني يعلم ما يكون وما يحدث في نصف الله سلامته والعافية قد صرح أمان لله الله فيقول من من أسرق يقد معقد من معقد الإسلام وقال القعالة والله لا يغفر عن و الخديجه و يغفر ذلك من الاشياء وقال تعالى <تصفيق> انه <وقال تعالى تصفيق> من يوشك ان الله قد حضر النار عليه ثم ما لها من انصار فهي الموجده الكبرى التي توجد لصاحبها الخلود في النار و حلول غضب الله عز وجل عليه ابدا ابدا و ذلك يسمى في ذلك المدعى بالله جدا من الخائفين او غيرهم ولذلك جاء له قومه ابداد من الله عز وجل جاءوا الهاكم ابداد الله وهم قوم صالحين يود ويوسف ويابوس ونفر كلهم كانوا قوم صالحين فجاءوا الشركان وقالوا انما ماك وقالوا انما ناس انه كانوا قوم صالحين فالله سبحانه جل جلاله سرت فأعتم لهم سماسين تذكرون عبادتهم وصلاحهم واشتقانتهم فتشتهدون إلى عبادتهم فسألوا ذلك فاستهد الجيد الأول في العبادة فلما انقربوا جاء من بعده الخلوف وقال لهم إنهم لم يصور آباءكم هؤلاء, هؤلاء إلا ليعبدون فعبدوهم فوقع الشرق والعيابة بالله لأنهم قلوا صامحون وقد قال الله تعالى أن من يشرك صالحين الله عز وجل من الأنبياء وغيرهم أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم وسيل فأيهم أقرب ويرجون رحمته ويخاطمون أعذابه أي هؤلاء الذين تدعونهم كعيسة تعبدهم مصارا من مع الله عز وجل وتعتقد أنه ثابت ثلاثة وأنه من الله وأنه هو الله وهو يبهر عبده ويستغيث بالله عز وجل وعيث الله سبحانه وتعالى فأكد الله عليه بصرف حقه لهؤلاء الصالحين فالشاهد انه بذا صرف حق الله عز وجل حقه إلى غيره فرقه أسرف سواء كان غير رقنا سواء كان لصالح أو طالح كل ذلك يوجد الشكم بردة وخروجه عن الإسلام العبد أو تحجد ربوبيته أو وحدانيته أو تحجد ربوبيته وليا ذب الله قال الله ما هو رب وهذا أبعا الدهليون وأهل الطبيعة ونحن نطول من, من أنزلته في عصرنا أهل تقول ما في رب الحياة أوجدت نصها والطبيعة هي التي أجرت الأنهار وأجرت الزياح وهي التي أخرجت الثمار وهي التي وهي التي فكل شيء الطبيعة فتعنه وضو الأسف تجد بعض المسلمين من من خيرات الطبيعة أي طبيعة يسلمون أفأف اللهم لما يدعون كل شيء ما هي أكثر من الإنسان وكان الإنسان كفورا يخلقه ربه ويتعبه ويشطيه كل شيء كما يقول وكان يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه والذي رزقه والهيان بالله لا يريدون أن ينسبوا الأشياء أن ينسبوا المخلوقات لخالقها سبحانه هم خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هم خالق غير الله هل شو عقنا لا خالق إلا هو إلى أي مستوى ونزل ذلك الكفور إلى الحديد فسيكون مبارده في يدين نساء وفعه رب الخيار عن السهل فالله عز وجل أقول ولا قد كرمنا هذا من آدم ويأتيك بالشق أنا أجمن وأجن وأكمن ما تكون من ومن إتعام سيجل لك أن الله خلق آدم بيديك ونغخريه من, من الروفة وأسجد له ملائكة فكرمه وشغطه وصوله فيقول سبحانه ولا قد كرمنا هذا من آدم كم نأتي التعيش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 وأنه تولى أمورهم فردا فردا جنى جلاله وتقدسة أسناعه فإن به يدخلون بين المخلوق والخالق وإن به يصرفون أبناء النسيين عن هذه الفطرة وهو الكفر بأساليب شثة والأعيبة مكنوبة وأغالي لا تنطلئ إلا على السلج وأهواء وفرها حتى إما التي وضعها الله عز وجل وصخرها لعباده ولإيمانه ولخلقه في هذا الكون تصرف فلا يعتقد أن تصرف قضوب المسلمين وعشر بثمسلمين عن الاعتقال في الله الاعتقال في الله مثال بسيط يقولون قلنا إن أنهم عن تاريخ البطرق كلثان يعيشهم الناس قلوا لهم منذ يسمع الله الأربعين منذ ألف مليان سنة ها تخسب عدد ألف مليون سنة كان في حيوان يقلل ديناسور ما طبعا أن هذا ديناسور انقرب ثم توالت عليها أطباق الأرض انتقن توفى فأطلقت عليها أطباق الأرض فأصبح بفعل الحرارة الآخر ثم بفعل الضغط ما شاء الله عندنا قياسات ممكن بتوك أجد الأطباق الذي عزل ليه هذا ثم بعد هذا اللغة كله أصبح ذكرهنا فأنا دجائك اللي بنجيب شيء ينبلغ كما يقول هم الدماء صور مواجب مكان يموت فيه إلا في الخريج في عرض البحر أهواء كل شيء إلا أن يقال الله كل شيء إلا أن يقال الله خالق كل شيء كل شيء إلا أن يصرح حق الله لله وفتهنا الشريكة حتى يألم الإنسان بدأ تمرد الكافر أنا ربي من عياذ بالله ظنظر كيف التشريف التكريم الذي يتقلم الله عز وجل به بالمساهم وينظر كيف ينصرف المخلوق عن خالقه معنا مع الشياطين أو كل الذي الشياطين في الأرض شيران فهو في الشيران وفي الضران وفي لأن الله يقول ومين مهم الله فما له من مكان فقموا انكذر بالله وجهد ربوية في عز وجل أو جهد حق وحقوق الله عز منذ قمه الله الظلة والصراء في وملكان لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن أن حقه هنا جل جلال فهن يقولون أدرل ماذا يخالقون يا ابن الله شيء يرقم أبناء المسلمون يقم الناس على أن الأشياء كلها طبيعة وأن نوسى هناك إله ومن هنا العهالة في دعوة هؤلاء والعهالة بنصوص الكتاب والسنة وأكثر شيء حقيقة نصوص الآيات والجميل والجميل والبديئة وكل رعاة الله جميلة والجميلة والبديئة التي أخذت من مجامع القلوب في القرآن ثلاثة نظرا من إنسان إلى السماء فوق وإلى الأرض تحت وإلى الأشجار والثمار والأنهار والرياح الجارية التي سبحت لحمد ربها السحاب المصخر من السماء والأرض وهذه الجنان الموجودة في كتاب الله عز وجل حيث أدخلك إلى الجنان البقيعة تسبح بحمد ربها وتقدس له جل جلال وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه هنا في السلحة فمن جحد ربوبييته يقول ما في خالق وما في رازق ومنشع المعززين من خط الخط وأنهم رزقهم فإذا جهد الربودية كهرب الله عز وجل الحكمة بردة أو سب الله أو ركوله السب المتقاص والاستخار طبعا تكلم العلماء رحمه الله على غابة السب إن شاء الله قاضي الله في الشهاد سب النبي أشار عليه الشيخ الثاني من فيما رحمه الله الصارم لكن من أجمع ما ذكره أن السب هو الانتقاص والاستخاف فمن انتقص إنسانا أو استخف به فقط سبا فأن هذا السب ذابته بكل عرف ولكل اعتقاق للناس حتى يمكن أن يحكم بكل يسبا أو يسبسا ثم يسب الله ولذلك قالوا إن اللعنة من عيادة الله سب فسب الله عز وجل بالعيادة الله الجريمة العظيمة والجرعة العظيمة على حبيب الله عز وجل وما أحمد الله سبحانه وتعالى والله وعن ذلك ربي لو أذن الله للأرض أن تشتك بهذا الكافر الخاجر الظالم الذي يسب ربه ما أبقى فيه شيئا ما خسدت به الأرض ولكن تبزد فيها ولكن الله سبحانه تعالى ولو أدل للسماء لأوصلت عنه قاصفة فأخذت عمره وأخذت ولكن الله حليل ولذلك يتعلم النسان إذا سبه الناس وآذوه الناس وانتقصوه الناس أن يتعذى بذلك ولذلك عذى الله أنبياءه وسفت من خلقه من صلوات الله والسلام عليه وبركاته عليهم واجمعين أجوهم بذلك فموسى عليه السلام الشكة إلا ربه افتكلم الناس سويه فقال يا موسى إني أنا ربهم أطعمهم وأرزقهم ثم يجعون أنه صاحبة وأنني ولده فهذا حذاء لكل مسلم أن يتعزى إذا جاءه البلاء فمسلم الله عز وجل ورحمته وقد يتوبه السبب سبّ الله عز وجل موجب للكفر والردة وهذا في العلماء رحمهم الله فورقوا له الرسول عليه الصلاة والسلام إن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بكفره وحكى الإجماع غير واحد من أنهم محققين من شيخ السامتين وقبله قابل العلاب وغيرهم محمق الله عليهم على أن من سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر ومرتد وانتقاصه عليه وسلم وسبه ولعنه بأدوان صلى الله عليه وسلم عليه نجد للكفر لأن هذا نظار تماما لأمر الله سبحانه وتعالى قالوا لأنه يتعلق بالدين وسبه وانتقاصه عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تقاصل بالدين ولماذا العلماء تكون في هذه المسائل؟ وتجد أن الكلام في الأنبياء وفي رسل الله صلى الله عليه وسلم عنه من حرمة على حرمة الشرع لأنه مصل لله صفة الله من خلقه ومن هنا موزل الكلام في العلماء والأئمة لأنه في الدين إذا كان الإنسان مثل ما يفعل به على فسار إذا قيل لهم إن العلماء يفهم بكذا وكذا يصبهم وميشتون هذا العمر خطير جدا لأنه الداعي له لأن هؤلاء العلماء تكلموا بالشرع ونبقوا بالشرع فالكلام فيه يعتبر كلاما في الشرع وانتقاصا للشرع ومن هنا قال العلماء لو أن الخصم في القضاء وسيأتينا إن شاء الله أن الخصم لو سبر قالوا في نجس القضاء أنه لو سامحه القاضي فإنه مؤدد لأن هناك حق للشرف فإذا القاضي تسامح بقى حتى في شرمة نجس الشرف ولأن الانتقاص القضاء في الانتقاص للدين حكم الدين وكذلك الانتقاص العلماء كما قال صاحب التخصى ومنجف القارية فالتأديد وأولا وذال شاهد المطلوب وسيأتي إن شاء الله دان إذا النبي صلى الله عليه وسلم سبب مباشرا باللعن وليهذا بالله أو سبب التقاص يعني يذكر من النبي صلى الله عليه وسلم سفاة يتقص العلماء يقول إنه بدل ورعى العنم قصر به التحقير له صلى الله عليه وسلم ونحن ذلك من ربارات فإنه يفكره بكفله وألف هذه المسألة وفصل فيها الظلماء رحمه الله ولفصل فيها عدة معرفات ويعتبر كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله صارم بن مسلول على صار الشاتم صلى الله عليه وسلم لأنفس عليه الكتب حيث فصل فيها قيم إن إفكى من الشيخ رحمه الله كان في مجلس فسب نصرانيهم النبي صلى الله عليه وسلم فجر بسل فهو و قد بلغ كما احناي هذه النسل من المتقدمين كابو العياض والشعره وغير الفقهاء الخنفيه ومن لاجوه الشافعيه وحكى غير واحد ان الاجماع على ردة من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفى فقد كفى دع عن التحقيق التي تجنع تخيط وقوله كفر ويحكم بكفرهين نعم ومن جهد تحريم الزنا او شيء من المحرمات الظاهرة اللي يجمع عليها بجهل عبث ذلك ومن جهد الزنا يكون الكفر بالاعتقاد ما ذكرنا في الشرق ويكون بالاقوام كالشب النبي صلى الله عليه وسلم سب الله عز وجل بقي في مثلة انكار المعلوم من الدين بالضرورة وتحليل الحرام اعتقاد خل الحرام المجمع عليه اعتقاد فرمة الحلال المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة او الذي قام بالفجة بتحليليه أو تحليلي ويقول رحمه المعنع منجهج تحليل الزنا الزنا من الأمور المعلومة الظاهرة تحريمها قد انتظرت الشرائع السماوية كلها على أحيان الزنة والإسلطة ما في شريعة تجيب الزنة ولذلك يقال إن حلال الزنة ما في شيء يقول وبعضهم يعني يقالوا إن هذا زنة وإن الغد الزنة بالمرأة يقول أبداً هذه حرية وليس عن ما يشاء المرأة المرأة حرية تسألنا للشاء إن شاء التجني وإن شاء الرجل يجني فهذا ما هذا تحميل الذي نحض من الله وإذا اعتقد ما خضم الله فهو يكذب الله الله يقول هذا الحرام وهو يقول هذا حلال وخري 지금 ضاب الله سرعي وضاب الله سكر وتحليل الحرام كتحليل تحليل تحليل الحرام كتحليل الحلال وإن كان الشهراء تختلف في تحليل الحرم بخلاص تحليم الحلال لأن هذا جانب إفراق والثاني جانب تكفير فالاول يفرق فما في يفرق من او شيئا من المحرمات الظاهره الوجب عليها بجهدا او شيئا من المحرمات الظاهره هو كيف ياتي التكفير لانك اذا كان الشيء محظورا ظاهرا التحريم طبعا, طبعا يكون طبعا ليس يكون ظاهرا التحريم ولا واضح قبل الا بالمنصوص في كتاب السنه ان يكون فماذا كما قضى تلوها في صدر وحينئذ يكون نجد التكفير تكريبه للناعب صلى الله عليه وسلم تكريبه للعصوله صلى الله عليه وسلم وانت ترى رجل حينما الله حضر من هنا ويقوله لا تقرب الزنا وحضر منه صلى الله عليه وسلم وعقد من فأله يقول أبدا ما في شيء منعلى هذا معنى أنه الله ويكذب عزيه يقول في شيء الله سبحانه تعالى يقول انه كان ظاحشا وشاء صبيله واذا قلنا ابدا ما في شيء هذا حرية هذا مضناء او يأتي بالعكس فيقول لا هل حكم هذا التخلف لكن بشبه ان يكون معلوما عنده ولا يكون حاله يوجد العضو بوجود شبهة فيه مثلا لو ان شخصا اثنى وكان حديثا اثنى وديئته فيها الأداخية بالغيادة بالماء أو ديئة فيها تهل ويقعون في المحرمات ويفعلون المحرمات أو يشربون الخمور فأسلم ماء فين يشرب بالخمر قل له أو مثلا فأراد من يفعله سنة أو قل له من ذلك حرام قل لا في شيء نقول إن هذا ما أدوره انجه لي فتوقع عنه في الدور المحرمات الظاهرة المجمع عليها كل خمط مثل ذلك الرداء كل هذه الحرنات ظاهرة مجمع على تحرينها في رقم ما فيها شيء وكذب الله رسوله في شكمه وبردهما في الشرق فإنه يفكم بردته والعناض بالبعنان بجهل, بجهل كان يجهل الحكم فهذه من المسائل التي نفصل علماء فيها على العذر والجهد أن يكون شخص حديث في أهل الإسلام ووقع هذا نعرف بعض الحوادث للشخص أسلم وكان حديث أهل الإسلام ثم قل له بعد المتحرمات فقل ما فيها شيء ثم قل له لا ثم الله عز وجل يقول ورسوله عليه الصلاة يقول الشرع يتحرم هذا الشيء فقال سمعت وعطعت وقامت المعنى وعطعنا كل مثل هذا كان معذورا في جهله وحينما اعتقد الشل أو قال الشل أو نطق بحكم الشل فإنه معذورا في هذا ولا يفكم بكثه بذلك نعم ذلك عذرنا ذلك لأنه أقيمت عليه الشتة دين لهم الصوت كاع والصنة الأدلة التي تدل على التحليم أو حظنا حلالا كما تعلم العلاق المتجهدين والمتمتعين والغانون في العبادة وأجل في العبادة فإذا غلق تحليم شيء انتم نطيع هذا الشيء حمد الله وكان حديث أهد أو لا يعلم هذا التحليم وقيمة أمين فجة فإننا نحن عيدا إذا قيمت أمين لا يحكم بكثه بالإنكار الأول لا تحليلا لما حظم الله في الحالة الأولى ولا في تحليم تحليمه لما أحمد الله في الحالة الثانية نعم وإن كان مثله لا هو كفر كان لا يجهده كفر يعني حكم بكفرين في الظاهر يعني لأن هذا الباب له فتاة شخص شديئة المشلمين وبين المشلمين ووليت بينهم يعرف حكام الإسلام وشرائع الإسلام فجأة جاء وقال أن الزنا خلال او قال له يا رجل او ان الرجا حلال سنبه هذا ما يذهب ليس بزاره في العلم فاذا توفر الدواعي وقامت الامارات والظاهرة على حاله وذيئته انه يعلم أخذ بهذا الظاهر بكفره بحكم بحكم وحكم بكفره ظاهرة يعني يقوم حكم القضاء حكم الدلانة ظاهر محكم بكفر لكنه انه بيّن لما شبهه واضحة ويؤذر فيها برمان ما كانت برمان نحكم بكل كذا ولا خلق رجل بين المسلمين في بيئة الإسلامية معلوم فيها شرائع إنسان وقام الزين ما في الشيء هل نقوله مثل هذا يؤذر بالجهل او ينتظر حتى نقوم عليه في الجهل هذه أمور ظاهرة وواضحة فمثل هذا يفقن بكبريه في الظاهر وأما إذا كان هناك ما يحتمل فيه من ينتظر حتى تقام عليه وإذا شبك جهر عيوفا منه لعظة لجه قال رحمه الله تعالى عقصر فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو مرأة دعي عليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسل قتل بالسيف قال رحمه الله فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار في الفصل الصابق ما يدخل فيه مصل في الاشتزاء. هم نتفد الانتقاص بالاستعجاء شبا نمدع على مسألة مهم جدا وهي مسألة الاستعجاء بشرائع الإسلام أو بالأخياء الصالحين أو بالعلماء وهذا لا شك أنه تفشى كثيرا خاصة بهذا الأزم المتأخرة وكل من عنده دنام واصفقامة فإنه يتقرح قلبه ويتألم أشد الألم حينما يرى ويصنع منزوء على حبيب الله عز وجل ومحاره من السزاء بالدين أو السزاء بشعائر الدين وفي الحقيقة تعتبر هذه الأشياء من الأشياء التي يجب على طلاب العلم وعلى المبين ويشدون إما عبارة هؤلاء الذين ينتقسون الإسلام وأهله فدار أهل الهوى يصلى الله عز وجلاله أن يهديهم ويسلحهم وإلا يقطع دادرا من الإسلام والمسلمين وإن يستعصر شعفتهم وإن يخلص أرسمتهم تجده إلى كتب لا يوجد شيء أن يكتبوا فيه إلا الأخيار الصالحين فينزهم في سلوكه وينتقصهم في ديانتهم ومستقامتهم وكأنه لا هم له في صحيفته أو مقاله أو كتابته أو تنجيه إلا هذا الخير البيل فتارك المبضل إنه دخل مسجدا فرأى شخصا على صفة كذا وكذا ويأتي بالصفات وناس على خير المستقامة وقال لي وقلت له الله أعلم بصدقه من كذبه لكنه سيتش بين يده الله عز وجل وسيعلم إذا كان ظالم أي من قلب من قلب إليه إن هذه الكتابات أن نشفوها التي تشكك الناس في ثوابتها وتطعن في دينها وتسلخ شباب الأمة وتسلخ شباب الأمة من الدين ومن حبة الدين ومن حبة الخير والصلاة كل هذه الأقلام النشبوها ينبغي أن تكف وانتبق الله عز وجل قبل أن يعازلها الله عز وجل بعقوبك والله ما من أحد يتهكم بهذا الدين ويستخف بهذا الدين إلا أخذه الله أخذ عزيز مختدر ويعلم كل أحد أن الكلمة كلمة الله وأن الدين دين الله وأنه سيبقى ما بقي من الله وتعاقل الزمان بعز عزيز وذل ذليم وأن هؤلاء إذا ظنوا أنهم يسفئون نور الله عز وجل حق الظن وكذبه الشيطان قد متر به ذهبه الذنوب وسنوردهم النوارد كما أورد من قبلهم إذن يتنبوا إلى الله ويرجع لأن هذه الأخياء وهذه الكتابات من أسياب الإلهاب لأنها تحذب الشباب وتحذب من في الإسلام على أن يخرج عن قوله وتحذبه على أن يتصرف التصرف الذي يخبره حتى يشكر في المجتمع فيه من يوجد شخصا في ذات الله الزوجل ويكتب كتابا او منشر مقالة يطعن في صفات الله الزوجل وفي اسماعه وصفاته او في مقالة او مصرحية او نحن ذلك يصخص لهذا الدين او يطعن لهذا الدين ولا يجد له سوقا الا الدين ولا يجد له مهما رأى المجتمع مرحاجا ماسا الى الاصلاح من بناء المتهدم ولقامة المقلود وتصديد الناس ودلالتهم على ما فيه الخير شباب الأمة أشوجي يقومون إلى أيدي أمينة وإلى أقلام نظيفة تبني ولا تهدم تصلح ولا تفسد الدين صلاح كل شيء وأساس كل خير ومنذأ كن فبيلة من من هذا أن تكون فقدمنا وجهنا فألينا أن يدركوا إدراكا هذا كل سيكون مذائم عليه وألم من يعلم أن هذا الدين كبيت الله عز وجل وأن البيت ربا يحميه دين الله عز وجل ناغم فهذه الأمور لفرع العلماء استهزاء بالإسلام استهزاء بالأخياء استهزاء بالصالحين الشخص ما تجد قلم يكتب به هذا ولا يجد إلا وخرج وخرف وقام لي وقلت له مع أن أشوج ما تكون شبابا أن أشوج من كنون إلى تسيرهم في جوانب هامة في إصلاحهم في مجتمعاتهم وإصلاحهم في سووكهم في اخلاقهم في توجهاتهم في أفكارهم لبناء أنفسهم ونبناء مجتمعاتهم وألطانهم مشعودي ولكن توجه كلها بالدين والوعنا هؤلاء أنه أن الله سبحانه له سنة ملا تتبدل وله سنة ملا تتحقم سبحانه وتعالى وكل من الشقي ومعتي خرج عن المنهج السويق فَلَأَنَهُ اللَّهُ لَأَنَةً دَخْلَتْ مَأْهُمْ فِي قَبْرِهِ كل شيء إلا لعبة الدين وإن كان هناك شيء في هذا القامة ليسا همنا كأعظم من فرمة الإسلام من فرمة الدين التي من الله سلام عليك وأعلى هذا الكون كل شواهر عن هذه الكلمة الصادقة من الله سنة جماله فكل هؤلاء إذا أدفوا لهذا الدين أعلم أن الله سأخذهم أخذ عزيز المكتب وعلى الأعراء وعلى الأمهات وعلى الأسر وعلى الأصدقاء والمجتمعات على الناس أفراد المجتمع أن ينتبهوا من غرف أسلوب التهكم الصخية إلى دين دهاية دي. أي شيء يتصل بالدين يدخل باب الصخية له مع الكلام ويدخل باب الشيطان السبج وعلى كل يسان أن يحرر حتى بعض أن بعض الصحيم يشتكن بل على الإخوان أن يطلعوا يعني قدت كنت, كنت شابه لعض أجل عندما يتقلون عن القرون في هذا المقام فعلينا أن يربي أولادنا أن على تأروني الشعائد الناس وعلينا أن يربي الشعائد الله فإنها المثقوى بقلوب فالدين أشعر الله بتأروني فينبغي الحذر من هذا هذا على في المثال الشيخ الأمير رحمه الله كان يخرج من الباب وكان يرحبه عند رجل عند الباب فكان نضع الخضاء في عطله الشيخ ماتنسا وذات اليوم كان الشيخ خارجا من درسك وكان يشغل بالإفتاء يسأله سائل ويستيوه في طريقه فلما وقف بالباب نضع عرض الخضاء فانتهى الشيخ رحمه الله فقال الرجل وادخل يودك في جيدك يود مادة فغضب الشيخ وغضبه شديد وكهره وطرده ولم يأذن له أن يأخذ حذائه بعد ذلك اليوم كل هذا حتى لا يستبرج الشيطان الليسان يستبرج من حيث لا يشفر ولمن ينبغي تعذيش آي الله الآيات الأحاديث النصوص كل ما يتصل بالدين ينبغي تبوة الأدماء والدماء والأسراغ والجماعات عمت عظيم هذا القدر وعندما طبعا أتمنى أن يغلس المسائل شرم الدين في هذا الزمان الذي يكبر في الاستخدام حرمات الدين فهذا ذكره العلماء وظيم أن النجدة ترد الاستهزاء قال بعض العلماء إن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشائر الدين وبالصالحين من أسباب سوء الخاتمة والعيادة لله الغالب أن صاحبها هذا وأصلح لا يوجد له فاتهة ولا له لدة ولا يوجد له شروقا لدع به والمسخنة فإن هذا يقود والعيال بالله إلى شروق الخاطنة ومن قبل الكلمة التي تقود الله عز وجل وتوجد لعنة, لعنة لعنة عن الله, لعنة الله. فإذا استدرك من صلى الله عليه وسلم وعافية لعنه الله لعنة دخلت من أنه في قبره فختم له بخاتمة الأشقية ولذلك ننبغي الحذر من هذا ما أنكن وذكر هذا في قصة الذين ثاني ويستهزئون بالصحابة رضاً ما عليهم فيما كان يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا مثل قبائنا هؤلاء أرغب بطوماً وما أجمع عند اللقاء فأنزل الله عز وجل كل أبو الله لآواته ورسوله كنتم تستهزئون ما تتذروا وقد كثرتم بعد إيمانكم ذكر بعض العلماء يقول هناك من طوائف الضلال من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ به يقول بالاستقراء كل أن نجد منهم تائدة وقل أن نجد منهم من نفس الحالة وجدنا عددة الأوهان مرجعون ولكن هؤلاء تجدهم يتشدفون بسبب والعياذ إنهم معنى الصحادة رضاً عنه ولكن قلنا أن تجدهم منهم وهذا يضل دلال واضح على حذر من السخاف والسهزاء بأولياء الله عز وجل وبالأخص أهل العز وهذا حلبنا التنبيه علينا أنه كسر هذا الأمر وخاصة ما يكون من بعض الكتابات تكون من بعض الانت غنبت ورحمة صلى الله عليه وسلم ومعافية ولأن الله نفسد بعض الكلمات ان شاء الله ونستقبل مدين فيها ما ننبر على طلاب العلم وعلى الأخيار من حضر هذه الآفات لقد أصلحت أعراض المسلمين وأصلح سوق الإسلام وكرامته ومكانته وهيدته سوق الامتال من هؤلاء فنسمى بعيسة وجمام أن يهدئهم من مصلحة من شأن ومنصوب علينا وعليهم وإن لم يكونوا مهتدين أن يأخذهم أخذ عزيز ونقتدر ونبقى جادراً أن إسلام المسلمين له على كل شيء مقدير صلى الله وسلم وعبارك على نبيه